ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين تكره الناس حتى يكونوا